الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء السادس والسبعون واليوم عندنا باب باب, باب ماذا؟ باب المفعول لأجله قال المصنف رحمه الله تعالى باب المفعول لأجله المفعول لأجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان أو بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك وقصدتك ابتغاء معروفك هذا هو الباب كم الباب العاشر من المنصوبات الباب العاشر من المنصوبات والمفعول لأجله له اسماء يقال له المفعول لاجله ويقال له المفعول من اجله ويقال له ايضا المفعولش م. ثلاثه اسماء الاسم الاول المفعول لاجله المفعول من اجله الاسم الثالث المفعول له المفعول له هذه اسماء ثلاثه وهذه الاسماء وان تكررت فمعناها واحد لا يختلف المعنى باختلاف الأسماء فإذا قلنا سواء قلت المفعول له أو قلت المفعول لاجله أو قلت المفعول من أجله فاللفظ وإن اختلف لكن المعنى واحد والمفعول لاجله يؤتى به لفائدة وما هي هذه الفائدة التي يستفيدها الطالب من هذا الباب باب مفعول لاجله الفائدة أن النحاة يقولون لا بد لكل كل فعل من سبب وهذا السبب لأجله يكون حصل ذلك الفعل مثلا إذا قلنا ضربنا أو ضرب الأب ولده هل ذكر السبب الضرب أم لم يذكر لم يذكر ضرب الأب ابنه أو ولده لكنه لم يعرف السبب فإذا أردنا أن نعلم ونعرف السبب نعرف من السامع لأن السامع عندما سمع أن الأب ضرب ابنه لم يعرف سبب الباعث على الضرب فإذا قلت ضرب ابنه تاديبا ضرب ابنه تاديبا إذن الضرب له سبب كان من أجل ماذا كان من أجل التاديب كان من اجل التاديب ولذلك تاديبا نعربها ماذا نعربها مفعولا لاجله أو مفعولا من أجله أو مفعولا له لماذا لانه ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل وهو الضرب ما هو السبب سبب وقوع الفعل وهو التاديب السبب هو التأديل هذه هي فائدة ذكر المفعول لأجله فالمفعول لأجله لا يذكر هكذا اعتباطا من غير فائدة بل يذكر لفائدة فهمتم الآن فائدة؟ إذن عندما نسمع أن المتكلم ذكر الفعل وذكر إيش؟ المفعول. ذكر المفعول به ثم بقي المعنى متوقف على ماذا؟ على معرفه السبب فنذكر المفعول لاجله من ذك من اجل بيان السبب البائث على الضرب السبب باعث على الضرب قام زيد اجلالا قام زيد لماذا قام لا ندري لماذا قام هل قام للخطبه ام قام للصلاه أم قام ام قام للموعظه لماذا قام اجلالا فعلمنا ان اجلالا ذكرت بيانا لسبب وقوع الفعل ذكرت بيانا لسبب وقوع الفعل وهذا معنى قول المصنف يعني ذكرت بيانا ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل فالمفعول لاجله فائدته انه يذكر لماذا بيانا لسبب وقوع الفعل ومفعول المفعول لاجله له علامه كيف نعرف أنه مفعول لأجله؟ نعرفه بعلامته وبعض النحاك يسميه ضابطاً ضابط هو الضابط؟ يعني كيف نعرف؟ الضابط له معاني والمقصود هنا ليس الضابط المعروف فيه عند الأصوليين لا الضابط هنا هو الميزان لتعرف علامة المفعول لأجله لتعرف علامة المفعول لأجله لذلك قالوا ما هي علامته؟ معرفتي المفعول لاجي علامته ان يصح وقوعا او وقوعه ان يصح وقوعه جوابا ان يصح وقوعه جوابا لقولنا لما لما مثلا لو قيل لكم لما جئتم اليوم جئنا رغبه في طلب العلم جئت رغبة رغبة ما موقعه في الإعراض رغبة في المثال مفعول لماذا؟ لأجله. لأجله. لأجله لماذا؟ لأنه يصح وقوعه جوابا لقولنا لما؟ فكل اسم وقع جوابا لمستفهم لما ماذا يسمى؟ يسمى مفعولا لأجله لأجله لماذا قام زيدون؟ لأجله. لأجله. لأجله. إجلالا لعمره لماذا لماذا ضرب الاب ابنه لاجل التاديب لأجل التاديب فاذا هذه علامه ماذا علامه او ضابط المفعول لاجله يصح وقوعه ماذا ماذا يصح وقوعه قلنا ها جوابا لقولنا لما لما واضح هذا هذا هو الضابط الذي ذكره النحات للمفعول لأجله للمفعول لأجله فالمفعول لأجله لا يذكر هكذا إنما لابد أن يكون هناك سبب. سبب بقي لنا تعريف المفعول لأجله ما هو تعريف المفعول لأجله المفعول لأجله كما عرفه المصنف قال هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل هو الاسم هكذا يقول المصنف هو الاسم المنصوب فقوله الاسم هو الاسم ماذا يشمل يشمل الاسم المفرد وسواء كان مذكرا أو مؤنثا وسواء كان صريحا أو مؤولا بالصالح يشمل الاسم الصالح والاسم المؤول بالصالح مثال الاسم الصالح الامثله التي ذكرنا آه. كلها لماذا؟ كلها لماذا؟ للاسم الصريح قمت إجلالا لعمل هذا اسم صريح ولا لا؟ اسم صريح ضرب الوالد ابنه تأذيبا اسم كيف هو؟ اسم صريح. اسم صريح جئت رغباتا اسم صريح اذا هذا صريح صرحنا به وقد يكون مؤولا بالصريح هو ليس صريحا ولكنه يؤول بالصريح جئتك؟ ان ابتغي معروفك جئتك ان ابتغي معروفك ان ابتغي ان هذه ماذا قلنا فيها حرف مصدر ونصب فالمصدريه فأل وما دخلت عليه في تاويل مصدر ما مقع في الاعراب مفعول لاجله فكانك قلت جئتك ابتغاء ابتغاء معروفك جئتك ابتغاء معروفك وذكر العلماء أن هناك مثالا من القرآن يقول في الله عز وجل وجعلنا في الأرض رواسيا ان تميدا ان تميدا فقالوا أن المصدريه ان تميدا وما دخلت عليه في تاويل مصدر كيف هي مفعول لاجله فيكون التقدير خشيه أو كراهيه ان تميد بهم أو ان تميد بهم فيكون مؤول بالصريح وليس صريح ولكنه مؤول بالصريح فلذلك لما قال هو الاسم قلنا سواء كان صريحا أو غير صريح والمصنف مثل للصريح فقط ولم يمثل للمؤول بالصريح ولما قال الاسم ماذا خرج خرج الفعل وخرج الحرف وخرج الحرف لان الفعل لا يكون مفعولا لاجله والحرف لا يكون المفعولا لاجله واضح ولذلك قال المصنف هو الاسم هذا الأول الاسم يشمل الصريح وغير الصريح ويخرج منه ماذا الفعل والحرف ثم قال المنصوب لأن المفعول لاجله يكون منصوبا ولكنه لم يذكر ناصبه لم يذكر ناصبه يعني من الذي يعمل فيه النصب وعادة المصنف أن يذكر الأشياء للمبتدئ واضحه لكنه هنا الذي يتامل قول المصنف عند قوله المنصوب ولم يذكر ناصبه قالوا لماذا قالوا لانه ابهم الناصب ناصب يعني المفعول لاجله ليكون كلامه جاريا على الخلاف المشهور لأن هناك خلافا مشهورا بين اللوحات يعني في ناصب المفعول لاجله مذهب الجمهور جمهور البصريين وغيرهم جمهور غيرهم ان منصوب المنصوب المفعول لأجله هو بالفعل منصوب بالفعل ولكن على تقدير لام التعليل على تقديري لام العله فالذي عمل فيه النص في الفعل اجى ضرب الاب ابنه تاديبا من عمل فيه النص ضرب وتاديبا قلنا مع لام التعليل عله لأجل التاديب لأجل وإن كان الكوفيون والزجاج خالفوا ذلك قالوا إنه مفعول مطلق مفعول مطلق والصحيح قول الجمهور أنه منصوب لماذا؟ بفعل مع تقدير لام العلة بفعل مع تقدير لام العلة والمصنف ابهم ناصبه لماذا؟ للخلاف الجاري بين العلماء فكأنه ترك الامر هكذا على الاطلاق ولم يميل الى من قال بان ناصبه المفعول الفعل او لم يميل الى جمهور الكوفيين فهو ترك الامر هكذا منهم من قال بانه بالفعل مع تقدير لامع الله ومنهم من قال غير ذلك غير ذلك واضح طيب بقي لنا المصنف قال هو الاسم المنصوب الذي يذكر لماذا قال الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل لماذا قال هذا المصدر قال هو الاسم عرفنا المنصوب عرفنا لكن قال الذي يذكر بيانا المفعول به هو الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل تاديبا ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل فعل وضح لماذا ضربنا البيان البيان شو هو السبب, السبب. بين لنا السبب السبب الباعث على الضرب هو التاديب بين لنا السبب الباعث على القيام هو الاجلال هي بين لنا السبب الباعث على المجيد الرغبه في العلم فهمت لماذا قال المصنف الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل قال ذلك احترازا مما إذا كان مصدرا منصوبا هو مصدر منصود لكنه لا يفيد التعليم لا بد أن يفيد التعليم أما إذا جاء مصدرا والمفعول لأجله يكون مصدر لا يكون إلا مصدر. فإذا جاء مصدرا ولكنه لا يفيد التعليم لا يفهم منه التعليم فهذا لا يمكن أن يكون مفعولا لأجله بل يكون مفعولا مطلقا واضحة مثلا المفعول لأجله يكون مصدرا لا. يكون مصدرا تاديبا اجلالا رغبه هذا كيف هو هذا مفعول لاجي مصدر مفعول لاجي فإذا جاء مصدرا ولكنه لا يفيد العلية لا يفيد التعليم هل يكون مفعولا مطلقا أم يكون مفعول لاجله يكون مفعول مطلقا مثال ذلك ضربته ضربا فضربا كيف نعربها هل نعربها مفعول لاجله لا لماذا بل نعربها مفعول مطلق لانها لا تفيد التعليم هل ضربا هل ضربا يفيد التعليم لا يفيد التعليم لذلك قالوا ضربا يعرب كيف يعرب مفعولا مطلقا وليس مفعول لاجله مفعول وليس مفعول لاجله ولذلك ابن مالك قال ينصب مفعول له المصدر ان ابان تعليلا اذا ابان التعليم اما اذا لم يبين التعليم فماذا يكون يكون مفعولا مطلقا اذا فلا بد من هذا القيد ولذلك قال الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل السبب هو العله العله فضربته ضربا هل هو مفعوليه لا لماذا لانه لم يذكر لبيان سبب ال ال ال ال ال الضرب الفعل لم يذكر العله فهمت لم يذكر العله واضح إذن هذا هو الوقوف مع تعريف المصنف هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل هل هناك تعريف آخر غير التعريف الذي ذكره المصنف؟ الجواب نعم هناك تعريف قالوا كل مصدر قلبي لا أن يكون مصدراً قلبيا؟ كل مصدر قلبي ذكر لبيان سبب حدوث عامله سبب حدوث عامله المتحد معه في الزمان المخالف له في اللف لا بد أن يكون المتحد معه عاصم متحد معه في الزمان مخالف له في اللف بين الفعل والمفعول لأجله فإذا كان الفعل يدل على الماضي كذلك مفعول لأجله ينبغى يكون يدل على الماضي أما إذا كان واحد يدل على الماضي وآخر يدل على المستقبل فلا يمكن أن يكون مفعول لأجله فلا يمكن أن يكون مفعول لأجله تنبه وسيأتيكم هذا ان شاء الله في الشروط ما هي الشروط ذكر المصنف ذكر بعض الشروط صرح بها وبعضها بالمثال ويفعل هذا كثيرا ابن مالك يذكر القيود والشروط بالمثال والمصنف أيضا ذكر بعض بعضها بالمثال فماذا يشترط في الاسم الذي يعرب مفعولا لأجله كم شرط يشترط فيه في نصب لماذا المفعول لاجله اشترطوا فيه امور خمسه خمسه امور او سميها خمسه قيود او سميها خمسه شروط ركزوا معي جيدا في هذه الامور وهي خمسه ان يكون المفعول لاجله مصدرا فلاحظتم في الامثله قياما ها رغبه تاريبا كيف هو مصدر ولا لا الدب يؤدبه وقل لي ضربا ايضا مصدر لكنه لا يفيد التعليم ولذلك عرفناه مفعولا مطلقا إذا الشرط الاول ما هو ان يكون ان يكون مصدرا أن يكون المفعول لاجله يكون مصدرا لأن المفعول لاجله لا ياتي الا مصدرا ركز معي عاصم لا ياتي الا مصدرا لانه إذا ورد المفعول لاجله إذا ورد غير مصدر هل يجوز ان نقول بانه منصوب على انه مفعول لاجله ام لا يجوز لا يجوز واضح لا بد ان يكون مصدرا اما اذا كان غير مصدر لم يجوز نصبه على انه مفعول لاجله حتى ولو كان منصوبا لكنه لا يعرب بكونه, لا بكونه مفعول لاجله جئتك السمنه والعسل جئتك السمنه والعسل هل يمكن ان نعرب هنا السمنه مفعوليا جي لا لا فهنا يعني في أنواع الاعرابات منهم من قال على انه منصب على اسقاط الخافض على نزع الخافض فان حذف والنصور المنجري جئتك للسمنه والعسل اما ان نقول مفعوليا جي لا لماذا السمنه والعسل لماذا لا يكونا منصوبين على أنهما مفعول لأجله لماذا سؤال؟ ها؟ جئتك السمن والعسل. احسنت ليس مصدرين ليس مصدرين فلذلك الجمهور يشترطون في نصف المفعول لاجله أن يكون مصدرا أما إن كان غير مصدر فلا يكون مفعول لاجله واضح؟ طيب لكن يونس أجاز كونه غير مصدري لأن يونس خالف الجمهور يعني لم يشترط شروطا في المفعول لأجيه بل اشترط شرطا واحدا ما هو؟ العلية فقط العلية بينما الجمهور اشترطوا خمسة شروط اشترطوا خمسة شروط ويونس اشترط شرطاً واحداً ما هو؟ العلية قال إذا كان يدل على التعليق خلاص هذا الشرط يكفي يكفي أن نعربه مفعولا لأجله سواء كان مصدرا أو كان قلبيا أو لم يكن فبما أنه يفيد التعليم هذا يكفي ومن الأنثلة المعروفة في عند النوحات أنهم يقولون أما العبيد فذو عبيدي أما العبيدة فذو عبيدي فنصب العبيد. لماذا نصب العبيد؟ قالوا نصبها, نصبها على ماذا على انه مفعول لاجله على أنه مفحول. معنى،, معنى هذا أما كما ما يكون من شيء وفى اي مهما يذكر شخص لأجل العبيد فالمذكور ذو عبيد صاحب عبيد ها، ذو عبيد ولكن امام النحاة اعتبر هذا النصب لغة رديئه لغة لديئة والصحيح ما ذهب إليه الجمهور ماذا ذهب إلي الجمهور لا بد أن يكون مصدرا أما إذا كان غير مصدر فلا يسمى مفعولا لأجله ولكن بقي لنا سؤال هل كل مصدر يكون مفعول لأجله الجواب لا ليس كل مصدر إذا قلنا بأن المفعول لأجله لا يمكن أن يكون مفعول لأجله إلا إذا كان مصدرا هل معنى هذا أن كل مصدر لابد أن يكون مفعول لأجله الجواب لا ليس كل مصدر يكون, مفعول يكون مفعولا لأجله ليس كل مصدر يكون مفعولا لأجله المصادر التي لا تفيد العليه هل تكون مفعول لأجله ما لم تكون مفعولا مطلقا ها لا تفيد العليه ماذا تعرب مفعول مطلق مفعول مطلق تعرب مفعول مطلقا ولا تعرب مفعول لأجله فاذا كما يقولون كون المفعول لأجله يشترط فيه ان يكون مصدرا لا يعني أن كل مصدر يكون مفعول لاجله لأن هناك مصادر لا تعرف مفعول لأجله كونها لا تدل على العلية لا تدل على العلية واضح؟ ولذلك على حسب المناسبة كما يقول بعض مشايخنا يكون المصدر مفعول لاجله على حسب المناسبة هذا الشرط الأول أن يكون مصدر الثاني لن نفعل لأجله لا يكونوا إلا مصدر إذا مواد جديدة لا يكون إلا مصدر ولا يعني أن المصادر كلها تكون مفعول لأجله هو لا سيما إذا كانت لا تفيد العلية وإنما ذلك على حسب المناسبة وعلى حسب العلية فهمت فهمتم الثاني أن يكون المفعول لأجله قلبيا مصدرًا قلبيا هذا مفعول لأجله لابد أن يكون مصدرا وأن يكون قلبيا وما معنى كونه قلبيا يعني ينبغي ألا يكون مصدرا قلبيا دالا على عمل ينبغي أن لا يكون مصدرا قلبيا دال على ماذا على عمل من أعمال الجوارح كاليد واللسان لا يكون دالا مصدرا قلبيا ولكنه يدل على ماذا على ما يدل على الباطن أما إذا كان يدل على اعمال الجوارح اعمال الجوارح كاليد واللسان والرجل هذه اعمال جوارح ولا لا اعمال جوارح هذه يد جارحه الرجل جارحه اللسان جارحه جئتك قراءه للعلم هل يعرب هنا فاعل لا لماذا لانه لا مصدر قلبي لكنه دل على عمل من اعمال الجوارح دال على عمل من اعمال الجوالح والعلماء العلماء يشترطون ان لا يكون دالا على عمل من اعمال الجوالح جئتك ضرب زيدين زي هل يمكن ان يكون مفعول لهذه الجواب لا لان الضرب من اعمال الجوالح عمل من اعمال الجوالح هذا هو قول الجمهور وان كان هناك الفارسي اجاز جئتك ضرب زيد جئتك اي لتضرب زيدا جئتك ضربه زيدا اي لتضرب زيدا وهذا الصحيح انه لا بد أن لا يكون ماذا ان يكون قلبيا معنا صادرا ومصدرا لفعل من افعال القلب هذا معنى ان يكون قلبيا يعني معناه انه أن يكون مصدرا قلبيا اي لفعل من أفعال القلب أن يكون هذا الفعل من افعال القلب وليس من افعال الجوارح ما من ان يكون افعال القلب أي أن يكون منشؤها الحواس الباطنه وليس الجوارح شو ما الحواس الباطنه يعني صادرا عن شعور أو احساس هذا هو مثلا كالحب الحب من اعمال الجوارح من اعمال القلب الباطن القلب الباطن الحب في القلب البطن هو في القلب الخوف اين هو في القلب الحياة اين هو في القلب الحزن اين هو في القلب حتى الكبر اين هو القلب ولكن تظهر علامات على جوارح الانسان فتقول دعوته خوفا وطمعا وخشيه هذا خوفا وطمعا وخشيه ما بقراها في الاعراب مفعول لاجل لانها من, من افعال القلب الباطني افعال القلب دل على ما نق على الخوف والخشيه والطمع والرغبه هذه كلها مفعول لاجله لانها ليست من افعال الجوارح الحواس بل هي من الباطن واضح طيب كذلك مثلها رحمه ومثلها حزنا ومثلها اعترافا ومثلها اعجابا اعجابا ومثلها ايضا أن يكون صادرا عن شعور أو إحساس لا، أن يكون عن شعور وإحساس وهذا الشعور والإحساس باطني ولا ظاهري؟ باطني يعني معنى لا يقع المصدر مفعول لأجهه إلا إذا كان دالا على الأفعال الباطنيه من شعور وإحساس وحب وبغض ورحمة وإعترافاً وحزن من شعور ورحمه واعتراف وحزن واعجاب نقول رحمه واعتراف وحزن واعجاب وخوفا ورغبه ورهبه هذا يعرف ايش مفعول لاجله مفعول لاجله فإذا قلت مثلا جلست جلوسا الجلوس باطل ولا ضايل ركزوا معي جي. الجلوس من عمل جوارح ظاهر هل يعرف هل يعربه مفعول لأجله؟ لا لماذا؟ لأنه لا يدل على. يدل على عمل القلب. عمل القلب الباطني. إنما يدل على الجوارح. طيب. قمت قيام. هل يمكن أن يكون مفعول لأجله؟ لا. لأنه يدل على ماذا؟ على الجوارح. كتبت كتابة. هل يدل على المفعول لها شيء؟ بما لا تقع؟ باليد الجارحة فإذن الجارحة الله يعني أحسنت إذن لا ينبغي أن يكون دالاً على عمل من أعمال الجوارح كس على اليد واللسان وما أشوها ذلك فينبغي أن يكون دال على مصدر قلبي مصدر قلبي واضح؟ طيب ماذا يشترط في المصدر أن يكون قلبيا؟ هناك شيء ضابط أو تعريف أو قاعدة أو علامة ذكرها النوحات الجواب نعم قالوا لا يشترط في المصدر أن يكون قلبيا إلا إذا كان حاصلا إلا إذا كان حاصلا أما إذا كان غير حاصل مثلا يكون الباعث على وقوعه ماذا تحصيله يكون الباعث على وقوعه تحصيله كما في المثال السابق ضربته تأديب الله بل تاديبا هل هو من أفعال القلوب صفر هل هو من أفعال القلوب لا اذا إذا كان الباعث على وقوع التحصيل فلا يشترط أن يكون قلبياً في مثل هذا المثال الذي ذكرنا لكم لأن في هذه الحالة لا يلزم أبداً أن يكون قلبياً لا يلزم لأن تريد أن تحصله فلا يلزم أن يكون قلبياً واضح؟ الشرط الثالث الشرط الاول قلنا ان يكون مصدرا مفعول لاجله يكون مصدرا يكون قلبيا احتراز اما اذا كان غير مصدر فلا يعرب مفعول لاجله وليس كل مصدر يقع مفعول لاجله الثاني ان يكون قلبيا اما ان كان غير قلبيا فلا يكون مفعولا لاجله ويشترط ان يكون قلبيا ما لم يكن يطلب حصوله ثالثا ان يكون المفعول لاجله عله لما قبله عصم هذا الثالث ان يكون المفعول لاجله مصدرا قلبيا عله لما قبله يعني ان يكون عله لحصول الفعل عله لماذا لحصول الفعل وقد سبق ان قلنا ضابطها يصح ان يقع جوابا لقولك لم فعلت لما فعلت واضح هذا هو الشرط الثالث ضربته تاديبا فهو عله لما قبله لا لا السبب الباعث على الضرب قمت إجلالا السبب الباعث على القيا جئت كرغبطا السبب الباعث على المجيد واضح طيب الرابع قلنا الأول ما هو المصدر قلبي ها الثالث ما هو ان أن يكون عله لما قبله الرابع لا أقول شيء لأني لا أقول لا ثالث انتقلت اللو... ثم لا والثاني. الاول والثاني لا أول والثاني قلبي. قلبي الثالث حلو. علة الرابع أن يكون المفعول لاجله متاهدا مع عامله أن يكون متاهدا مع عامله الذي عامله ولكن في ماذا يتحد في الوقت والزمان أن يكون متاهدا في الوقت والزمان أو على تعبير بعض النحات أن يكون المفعول لاجله متحدا بالمعلل به وقتا أن يكون المفعول لاجله قلنا متحدا بالمعلل به وقتا مثلا وإن كان الأول أفضل الأول أفضل أن يكون المفعول لاجله متحدا مع عامله في ماذا؟ في الوقت والزمان في الوقت والزمان مثلا يقول ربنا عز وجل يجعلون اصابعهم في آذانهم يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر حذر الموت حذر الشيء هنا الموت حذر الموت فاذا هنا المفعول لاجله متحد معه في الوقت مع فعله في الوقت واضح متحد أو متحد للمعلن به وقتا هل يجوز ان يكون مختلف من حيث الوقت لا اذا كان مختلفا لا يكون مفعولا لاجي ممكن يقول تاهبت الصفرة تأهبت الصفرة التاهب هذا فعل ايش تاهب اصل اي فعل هذا تاهبت كان فعل مضارع ولا امر ولا ماضي تاهبت فعل ماء السفره مستقبل السفر وقع وقع ولا لم يقع لم يقع إذن انا اتاهب للسفر التاهب فعل ما ولكن السفر مستقبل لاحظ هل يكون السفر منصوب على انه مشعلاجي لا لماذا لانه ها أي اي نعم ليس متحدا مع عامله في الوقت والزمن فاذا اختلف مع عامله في الوقت والزمن لا يكون مفعول لأجلي تأهبت السفرة التأهب في الماض والسفر في المستقبل واضح؟ فلذلك لا يمكن أن نقول السفرة مفعول لأجلي هذا هو الشرط الرابع الان صميح؟ الشرط الخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل أن يتحد مع عامله في الفاعل معنى يكون الفعل و المصدر واحدا يكون الفعل هذا معنى معنى أن يتحد مع عامله في الفاعل اصل معنى ان يتحد مع عامله في الفاعل ها. ان يكون ان يكون فاعل الفعل والمصدر واحدا ان يكون هذا معنى هذا معنى قولهم ان يتحد مع عامله في الفاعل يعني ان يكون فاعل الفعل والمصدر واحدا سجلت هذا ان يكون فاعل الفعلي والمصدر هذا في أن يكون فاعل الفعلي والمصدر واحدا مثال ذلك قوله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا فلاحظتم أن يتحد مع عامله في الفاعل الدعاء والخوف أن يدعون ربهم خوفا وطمعا ماذا نقول في إعراب هذه الآية؟ ما هو إعراب هذه الآية؟ يدعون ما مقرا يدعون في المضارع مرفوع بماذا فابتهم الواو الواو ضمير جماعه متصل طبعا في محل رفع فاعل فخمسه مختصه بالرفع الاثنين وواو الجمع يدعون ربهم رب ما, ما مقرا الواو فاعل رب مفعول به مفعول, مفعول به طيب رب مضاف ها وهم ضمير غائبين هذا مبني على الضم ان الضمائر كلها مبنية وكل مضمارين له البناء مبني على الضم ها. في محلي جرين رب مضاف لأنه مضاف لي. والجملة الفعلية في محل نصبين حال حال هذه حال ثانية لأن الحال الأولى سبقت في الجملة الفعلية التي قبل هذه الآية ويقول تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع فهذه الجملة ها حال جملة حالية ولا جملة فعلية وهي من ضمير يستكبرون يستكبرون وخوفا ما مقابل حال, حال من ضمير يدعون منصور وطمعا معطوف على خوفا والمعطوف على الحال حال وأي خائفين وطامعين أو يكونان مفعولين لاجلهما هذا هو الذي قال به كثير من أهل العلم بالترسيل مفعولا مفعولا أنهما مفعولان لماذا لأجلهما أي يدعون ربهم من أجل الخوف ومن أجل الطمع من أجل الخوف والطمع واضح؟ طيب ومنه قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق ها خشية شاهد عندنا إن خشية إملاق واضح طيب وهل يصح هذا المثال جئتك محبتك اياه جئتك محبتك اياه نحن ذكرنا الشروط الخمسه وكلها تنطبق على الايات التي ذكرنا وتنطبق على الامثله التي سبقت لكن هذا المثال جئتك محبتك اياه هل يمكن الله يا مصطفى ها عاصم يمكن هذا المثال؟ لماذا لا؟ لا بد أن تذكر السبب يعني المفعول لأجيه يذكر بيان لسبب يوقع الفعلي أنت كذلك تذكر السبب ها شو السبب؟ جئتك محبتك إيايا ركزوا سأتفهم السبب جئتك محبة محبتك إيايا قلنا هذا لا يصح لماذا؟ فاعل الفعل كيف هو هنا؟ متكلم ولا مخاطب؟ جيتو كا, جيتو كا متكلم جيتو وفاعل المصدر كيف هو؟ محبتك ها مخاطب محبتك أنت وليس أنا فإذا الفاعل كيف هو؟ فاعل الفعل, فعل الفعل هنا كيف هو؟ متكلم وفاعل المصدر كيف هو؟ محبتك. مخاطر. ونحن ماذا ذكرنا في الشرط. الشرط الخامس ماذا لا قلنا. ان يكون فاعل الفعل والمصدر واحدا. هل هنا واحد? احدهما متكلم والاخر مخاطر. هل يمكن? لا يمكن. واضح? ركزوا في هذه الشرط. اذا بقي سؤال. اذا اجتمعت الشرط الخمسة. هب هذه الشروط الخمسة أو الأمور الخمسة أو الضوابط الخمسة سميها كما تشاء لا مش في التسمية وفي الاصدارة. هذه الأمور الخمسة أو الشروط الخمسة هل هي إذا اجتمعت يجب النص أو اشتراط هذه الأمور هل هذه الشروط التي اشترتها العلماء هل هي في وجوب النصر أم أل في جوازه الجواب هذه الشروط ليست في وجوب النص لما اشترطوا لنصب مفعول الاجله اشترطوا شروطا خمسه لم يشترطوا هذه الشروط ليكون النصب واجبا انما ليكون جائزا هذه الشروط للجواز فقط وليس الوجود واضح ولذلك ابن مالك قال وليس يمتنع مع الشروط وليس يمتنع اذا معنى انه ليس واجبا انما للجواز هذه الشروط اشترطوها للجواز لجواز النصب وليس لوجوب النصب فانتم طيب ما حكم المفعول لاجله ان اختل منه قيد من هذه القيود وهذه الشروط الخمسه او قل هذه الامور الخمسه اذا وجدنا قيدا واحدا غير موجود فماذا يكون هذا يجب الجر اذ اختل قيد واحد يجب الجر واضح السؤال يجب الجر نجره بماذا باللام نجره باللام ما بمن ضعف قليل نجره باللام هذا من الفروق التي ستعطيكم في التمييز مع التمييز اذا عاصم لكز معي صفه استيقظ ها اسمك يحيى لكز معي عاصم سؤال اذا كان وجدنا اسما اجتمعت فيه شروط خمسه هذا نقول واجب النص ولا جائز النص جائز النص اذا اختل قيد ماذا نفعل انذاك آل في المفعول هذه نجره بماذا نجره باللام اذا فقد شرط واحد يجر باللام فهمتم ولذلك قال ابن مالك وان شرط فقد فجره باللام وان شرط فقد فاجره بالله واضح إذا فقد شرط فاجره بالله ما حكم المصدر المستوفي هذه الشروط شروط نصر المفعول لاول الجواب يجوز في المصدر القلبي المستوفي للشروط اذا استوفى الشروط يجوز فيه كم حاله ثلاثه احوال ولذلك كنا لا يجب لانه يجوز فيه ثلاثه احوال ما يالي الأحوال ركزوا ما يجيد إما أن يكون مجرداً من ألوى الإضافة واضح إذا كان المفعول لأجله مجرد من ألوى الإضافة كم وجه يجوز فيه يجوز فيه وجه نصحتك رغبة في مصلحتك الشاهد عندنا أين هو نصحتك رغبة في مصلحتك أين الشيء أه؟ نصحتك رغبه في مصلحتك اين نفعل يا جدي رغبه في مصلحتك ها رغبه, رغبة, رغبة. رغبة. نصحتك رغبة. رغبة. رغبه هي هي القصد مصدر لا قلبي رغبه في مصلحتك او نصحتك يجوز نصحتك لرغبه في مصلحتك اي نعم لرغبه في مصلحتك فيجب نعم حتى يجوز فيها كم وجهات نصحتك رغبه في حل إذن هنا ركزوا معي جيدا اما ان يكون مجردا من ال والإضافة لا يكون مقرن بال ولا يكون مضافة فهمت طيب مثاله رغبه نصحتك رغبه فهنا ماذا يجوز يكثر نصبه ويقل جره يكثر نصبه ويقل جره بحرف بحرف جر للتعليل بحرف تعليل يكثر نصبه ويقل جره بحرف تعليل يكثر نصبه ويقل جره بحرف التعليل الواضح الان سوى نصحتك رغبه في مصلحتك فهنا ما هو الافضل رغبه او لرغبه يجوز وجهان لكن هو الافضل ما هو الأفضل رغبه رغبه بدون زياده لا النص فيه اكثر اما لرغبه هذا يجوز لكنه قليل ان يكون مجذورا بحرف التعليل بحرف تعليل واضح هذا نصحتك لرغبه <تصفيق> ومن هو قول الشاعر من امكم لرغبه فيكم جبر ومن تكون ناصره ينتصر هذا من الشواهد التي يذكرها نحفظوا هذا البيت من امكم لرغبه فيه جبر يعني من قصدكم لرغبه فيكم رغبه فيكم جبر ومن تكون ناصره ينتصر من تكون انتم ناصر ناصري ها ينتصر فاين الشيء عندنا من أمةكم لرغبة فيكم جبر من أمةكم اكتب البيت من أمةكم لرغبة فيكم جبر ومن تكون ناصريه ينتصر اين الشيء الذي ينتصر؟ أصل من أمةكم لرغبة فيكم جبر ومن تكون ناصريه ينتصر لرغبة هنا ماذا فعل جره بحرف تعلي. ولكن الافضل جاء هو النصب من اما كم رغبه فهمت من اما كم رغبه لان الشاعر ماذا قال قال لرغبه طبعا الرغبه مصدر قلبي مصدر قلبي واقع مفعول لاه واقع كيف وقع مفعول لأجلي. ولكنه بماذا جره جره بحرف تعلي. بحرف جر للتعليل واضح من أمةكم ها لرغبة قال من أمةكم لرغبة فيكم جبر عليكم السلام فيكم جبر واضح من أمةكم لرغبة الشاهدون لرغبة فهذا قليل ولا كثير؟ هذا قليل لكثير هذا قليل لكثير لرغبة قليل والكثير يقول رغبة من أمةكم رغبة واضح طيب ولذلك ماذا نقول نقول رغبه ولرغبه نصحتك رغبه ولرغبه ولكن رغبه هو الاكثر لرغبه هو القريب مفهوم؟ طيب ثم هذه الحاله الاولى اذا كان مجردا من ال والاضافه الحاله الثانيه اذا كان مقرونا ومحلا بال يعني مقرون بال يقال له محل بأل ويقال مقرون بأل شيء واحد يعني معنى واحد إذا كان مقرون بأل هذا النوع كم يجوز فيه من وجه يجوز فيه وجهان يا ولكن العكس سورة الاولى يكثر جره بحرف تعليم ويجوز نصبه يكثر جره عكس ما قلنا في السورة الأولى إذا كان مقرونا مجردا من ال والإضافة يجوز فيه النصر والكثير ويقل فيه الجر وإذا كان كيف هي الحالة الثانية مقرون بأن هذا يجوز فيه ماذا يكثر فيه ماذا جره بحرف بحرف, بحرف التعليم و ها ويقل نصره ويقل نصبه نفس الأمثلة مثلا إذا أعطينا نفس الأمثلة نصحتك للرغبة في مصلحتك نصحتك للرغبة هنا مقرن بيال ايش هو الافضل ان يكون مجهور بماذا بحرف التأليم بدوني لا ضربت ابني للتاديب التأديم للتأديم فهنا ماذا التأديم للتأديم للتأديم اذا كان مقرن بيال الآن نتكلم عن مقرن بيال هنا الافضل ما هو ان يكون مجهور باللام. وهذا هو الاكثر لكن هل يجوز نصره الجواب نعم يجوز مع, مع ماذا؟ مع القلة يمكن أن تكون نصعت نصحتك الرغبة في مصلحتك الرغبة هذا نقول بأي الرغبة فما هو الأفضل هنا؟ للرغبة هذا هو الأفضل أن يكون مجرور بالله أما النص ضعيف ضربت ابني التأديب هذا ضعيف والكثير ضربت ابني للتأديب واضح هذا السؤال في إشكال؟ ولذلك من الشواهد التي يذكرها النحات لا اقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الاعداء احفظوا هذه الشواهد لأن هذه الشواهد اي طالب واي مبتدئ يحفظها ضروري تحفظ هذه الابيات ينبغي ان تحفظ لا اقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الاعداء لا اقعد الجبنه الشاهد عندنا الجبنه الجبنة هذا هو كثير لا قليل هذا, هذا قليل قليل هذا قليل لا أقعد لأنهم قلوا بأن لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء فإذا نظرنا إلى الرغبة في الأمثلة الرغبة والتاديب والجبن هذه مصادر ولا لا مصادر. ولذلك تعرب مفعولا لأجيه هذه الثلاثة منصوبة مع كونها مقرونه بأب وهذا قليل هذا قليل رغبة وتأديبا والرغبة والتأديب والجبنة منصوبة مع أنها مقرونه بأب قلنا هذا قليل هذه الأمثلة الثلاثة النصب قليل. قليل لكن الكثير فيها ماذا؟ أن يكون مجروراً بماذا؟ بحرف جر دال على التعليل هذه الصورة الثانية الحالة الثانية الحالة الثالثة أن يكون مضافة ركزوا معي جيدا حتى لا على عليكم التقسيم ركز على سمعين أن يكون مجرد من ألو الإضافة ركز انظر إلي أن يكون مجرد من ألو الإضافة قلنا هذا ماذا حكم هنا ماذا يجوز في وجهنا لكن ما هو الأفضل النصب والجرب الضعيف الآن الآن هذه الصورة هذه مجرد من ألو الإضافة أن يكون مقروم بألو هي نفسها تحذف واحد من هذه الصورة أن يكون مقروم بألو كم يجوز في الوجه؟ وجهان الجر والنص ولكن ما هو الافضل النص للجر عكس الصورة الأولى هذه الجر وليس النص الصورة الثالثة أن يكون مضافا هذا النوع يكون فيه ماذا؟ جواز النص والجر على السواء هذا النوع أو هذه الحالة الثالثة مصطفاة جواز النصب والجر فيها على السواء يعني لا ميزة لأحده مع الآخر تقول تصدقت ابتغاء مرضات الله تصدقت ابتغاء مرضات الله أو لابتغاء مرضات الله لا بأس نصبا أو جرا هما على السواء هما على السواء هذا هو المفعول لاجله لكن بقي لنا بعض الفروق يذكرها النحات بعض النحات يذكر الفروق التي تجمع بين الحال والمفعول لاجله وبين المفعول لاجله والتمييز مثلا في الحال ننظر الى الحال فروق بين الحال والمفعول لاجله الحال ياتي وصفا والمفعول لاجله لا ياتي وصف ياتي مصدر واضح الحال ياتي وصفا جاء زيد حال كونه راكبا يبين هيئته يصف هيئته لكن فعل لأجل لا ليس وصف الحال يأتي ليبين هيئة الاسم والمفعول لأجله يأتي ليبين ماذا؟, ماذا سبب وقوع الفعل يعطيه بيانا لسبب وقوع الفعل الحال يصح أن يقدر في مكانه ماذا حال كونه جاء زيدون حال كونه فحال كونه للحال لكن مفعول لاجله ماذا يصح ان يقدر قبله الحال يقدر قبله ماذا مصطفى حال كونه لكن مفعول لاجله ماذا يقدر لاجله ضربته تأديبا لاجل التأديب جاء راكبا حال كونه راكبا فهمت الفرق بينهم هذه الفروق بين الحال والمفعول واضح والمفعول لاجله هناك فرق أيضا بين التمييز والمفعول أجهل، فمن الفروق بين التمييز والمفعول أجهل أن التمييز كيف يأتي جامدا والمفعول أجهل يأتي مصدر، واضح المفعول أجهل يأتي مصدرا والتمييز يأتي ماذا يأتي جامدا غير مشتق، طيب التمييز ماذا نقدمه؟ يقدر بمن من يقدر بمن لكن المفعول به يقدر بماذا, بمين؟ يقدروا؟ بمين؟ يقدروا بماذا؟ لا يقدر بمن حرف الآن التمييز يقدر بمن والحرف المفعول ما هو الحرف الذي يقدر ها اللام الان اللام يقدر باللام بالحرف التمييز يقدر ماذا؟, ماذا يقدر بمين لكن مفعول لاجل بماذا يقدر يقدر بالله واضح ولذلك قال ابن ملك ينصب مفعولا له المصدر أبان ابان تعليلا كجد شكرا ودين وهو بما يعمل فيه متحد متحد لاحظتم يعني هذه الشروط جمعها ابن مالك وقتا وفاعلا وإن شرط فقيد فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كليزود ذا قانع والله تعالى أعلم وأحكم هذا هو المفعول لاجله وغدا إن شاء الله مفعول معه ثم بمخفوضة الأسماء والحمد لله اليوم ختمنا الاجروميه مع الأخوات وبعد غدا إن شاء الله سنختمها معكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته